بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كان إبراهيم الحربي له ابن عمره يتجاوز العشر سنوات بقليل لكن هذا الابن كان قد حفظ القرآن كاملا ولقنه أبوه جانبا كبيرا من العلم لكن سبحان الله مات هذا الولد فقال أبوه الحمد لله والله لقد كنت على حب له أشتهي موته فقيل له أنت عالم الدنيا تقول ذلك في صبي قد حفظ القرآن كله ولقنته الحديث والفقه فقال أب نعم يقول أب لقد رأيت في منامي وكأن القيامة قد قامت وكأن صبيانا في أيديهم قلال فيها ماء يستقبلون الناس فيسقونهم وكان يوما شديد الحرارة فقلت لأحد أولا صبيان اسقني من هذا الماء فنظر إلي الصبي وقال أنت لست أبي فقلت له من أنتم فقال نحن الصبي الذين متنا واحتسبنا آباؤنا ننتظرهم لنستقبلهم فنسقيهم بالماء قال فلذلك اشتهيت موته والحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون يا صاحب الكرب إن الكرب منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله إخواني وإخواتي كل واحد منا تمر عليه لحظة من لحظات يفقد فيها حبيبا من أحبابه وربما تمر عليه هذه اللحظة الصعبة أكثر من مرة في حياته ولكن بعض الناس يثبت الله قلوبهم فيؤجرون ويثابون ولكن أجرهم ليس على مرتبة واحدة بل هم يتفاوتون في الثواب والأجر على ثلاثة مراتب المرتب الأولى هم الذين يصبرون على فراق ميتهم أما المرتبة الثانية فهم الذين يرضون عن الله أنه قبض ميتهم وهذه أرفع من المرتبة الأولى أما المرتب الأعلى وهي الأخيرة أعلى مرتبة فهي مرحلة الشكر أصحاب هذه المرحلة هم الذين إذا فقدوا أحبابهم شكروا، فأصبحوا من الشاكرين. نعم، هذا الإنسان يصل إلى مرحلة يفرح بالبلاء. وهؤلاء ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. أنا أعرف أن البعض الآن قد يقول لا لا أنا لا أستطيع أن أصل إلى هذه المرتبة. بل تستطيع. طبعا تستطيع. من قال أنك لا تستطيع؟ كيف؟ انتبه معي يا الله يا الله إذا تيقنت أن قبض روح حبيبك إنما هو اختيار أرحم الراحمين فستعلم أنها الخير لهذا الميت لأن الله أرحم بالميت منك نعم اختيار توقيت الوفاة في هذا الوقت بالذات كان خيرة واختيار هذه الأحداث التي وقعت أثناء وقبل الوفاة أيضا كانت خيرة منه سبحانه بالميت فهو لا يقدر إلا الخير سبحانه ربما ربما علم الله أن حبيبك لو عاش أكثر لوقع لو في ذنب هذا الذنب سيحرمه من الجنة فقبض الله روحه رحمة به قبل أن يصل إلى هذا اليوم أليس هذا سببا واضحا لأن نشكر ونفرح بقدر الله أنه قبض روحه في هذا الوقت. يا الله يا الله. وليست الخيرة للميت فقط بل له. ولك أنت أيضا ألم تحزن على وفاته؟ إذا ستزيد حسناتك لأن الإنسان يؤجر على حزنه فافرح بهذه الحسنات التي قد جاءتك ماتت ابنة أحد السابقين فحزن عليها حزنا شديدا فعزاه أحد الصالحين وقال له ثواب الله لك خير لك منها ورحمة الله بها خير لها منك قالوا فخفف ذلك عنه كثيرا إذا شكرت الله على مصيبة وفاة حبيبك فستكون من النادرين، لأن الله تعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور. تابع معي هذا المشهد، يعني والله فقد الأحباب ليس بالأمر السهل. تابع معي أرجوك. يا الله يا الله هذا شابٌ. لكن من الآن الذي سيدخل عليه ليودعه إنها أمه لقد فقدت ابنها وجاءت لتلقي عليه النظرات الأخير تقبله وكأنه على قيد الحياة في بيته تمسح عليه وكأنه لا يزال طفلا صغيرا في حظه وتدعو لها بسها بالصفق إنها صادرة لكن انظروا إلى لحظات الوداع الصعبة كلما أرادت أن تخرج عادت مرة أخرى لأنها لا تريد أن ترفع عينيها معا. سبب آخر يجعلك تفرح وتشكر وهو أن هذه المصيبة التي وقعت هي أهوى من غيرها التي أصابت غيرك إذا استمعت إلى هذه القصة ستعرف ماذا أقصد كان هنالك رجل له ثلاثة أولاد صغار وزوجة يعيشون في هناء وسعادة وأمان وذات يوم جاءهم ضيوف فقام الأب وذبح لهم كبشا والأولاد ينظرون ثم دخل الأب للجلوس مع ضيوفه بانتظار الطعم وقامت الأم بتقصيلي أصغر الأبناء الثلاثة في وعاء كبير مليء بالماء فجأة أخذ الابن الكبير السكين وأراد أن يقلد أباه في ذبح الشاه تذروا ماذا فعل؟ لقد قام على أخيه الأوسط فوضعه على الأرض ثم ذبحه ذبح الشاه المصيبة أنه جاء إلى أمه ليخبرها بالخبر ويده منطخة بدم أخيه فصاحت وخرجت عن وعيها فرمت الصغير الذي كانت تغسله في وعاء الماء فغرق الصغير في الوعاء أثناء خروجها هي للابن الأوسط الذي كان يضطرب برجليه في الدم أما الابن الكبير فخاف وهرب للشارع لما استوعب أن الذي فعله لم يكن لهوا ولا لا فماذا حدث؟ لقد اعترضته سيارة فدهسته ومات ذهلت الأم حيث قد فجعت بجميع أبنائها خلال دقائق جاء الأب فإذا بالأم تترنح وتخبره الخبر ثم تسقط مغشيا عليها ثم في النهاية ماتت لأنها لم تتحمل صدمة فقدان أبنائها الثلاثة فجأة إن لله وإنا إليه راجعون. الأب فارق كل عائلته في ليلة واحدة لكنه حمد الله ثم دخل إلى ضيوفه وأخبرهم الخبر فيا له من خبر ويا لها من ضيافة ثم طلب منهم أن يحفروا قبورا حفروا القبور وصلوا على جميع الموتى واستعد كل واحد منهم أن يقدم ابنته زوجة لهذا الرجل الصابر ولكن أين هو الآن منهم؟ إنه حدث عظيم وخطب أليم أخي المبتلى أختي المبتلى هل نظرتم إلى هذا الرجل؟ الآن ما هي مصيبتكم أمام مصيبته؟ ستهون عليكم مصيبتكم ولا شك اعلم أنه يوجد هناك دائما من مصيبته أعظم من مصيبتك ولو فتشت في هذا العالم كله لرأيت من المصائب ما تحمد الله فيها على مصيبتك التي لا تقارن بمصائبهم المفجعة وستفرح أنك لست عشر من عشرين فكن من الصابرين وإن استطعت أن ترتقي أكثر فارض عن الله وأما إذا كنت من الشاكرين فهنيئا لك سيزيدك ربك لأنه قال لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم ورحمهم وعافهم وعفوا عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات صفحا وعفوا وظفرانا اللهم اجعلهم من السابقين واتهم كتابهم باليمين وهون عليهم عبور الصراط المستقيم واجعلهم من عالي الجنان ساكنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود إلى جناتك جنات الخلود في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب اللهم واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا اللهم ارحمنا إذا فارقنا الأحباب ونسينا الأهل والأصحاب اللهم اجعل القبور هذه بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا اللهم اجعلنا ممن يتلذذون بالنظر إلى وجهك الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم أسع الله ذلك آمين والحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله, يا الله علمتني كيف اتعامل مع واطمع في ثوات